اليمون تصبح <تصفيق> ما الليل ان الله الله صلى الله عليه وعلى الله عليه وعلى وشر الامور مهدداتها وكل مهدده منها دينا، وكل بلاده ولاله وكل ولاله منها النار اما بعد واصل المقدمه العزيزه منها وكنا في اخر الدرس عند الكلام على المبتدا والخضع عند ذكر النوع الثاني من أنواع المطبوعات وكلنا كما ذكر المصنف الله تعالى والمعنز من الإنسان اللهم يقول تعالى عليه أن المطبعات سبع، أولو الشائد لأن المتدى من الخبر فكان حبيبنا لدخل ناري حول المتدى والخبر نائب الشائد شبع أيضا الشائد نائب والخبر فكلامنا في الماضي كان حول النوع الثالث والرابع من انواع القادئ وهما المبتدا والخبر فقد أن ان المبتدا منه هو هو واي والممر كما ذكرنا ايضا ان الخبر عشان فمنه المفرد والجمله وشبه الجمله وقلنا ان المفرد منه ما كان فيه ما كان يجيب جملة ولا بشيء جملة والجملة إما تكون جملة اسمية أو جملة جميلية أو شبع جملة متكون من دار المجرور أو ضر مكاني أو الضر والجملة لا بد أن يربطها بمبتداها رابط ثم الضمير وإما يعدد مبتدا بنفسه يلقيه أو بمهنان وإما اسم الإشارة وإما العموم وإما الكصوص وإما الإلك واللام وإما أعضاء ردانه مما ذكر الله عنه وأما بلسم ما فيما يتعرف في بشكل جملة لأنه الجار المجروب أو الظرف الجار المجروب أو الظرف الظرف على قسمه على قسمين الظرف زماني الظرف مكان في تفصيل في الترفيس بالنسبة للظرف الزماني والمكاني والمبتدى مع المبتدى المبتدى إما اسم ذات وإما اسم معنى والظرف إما زمان وإما مكان بس من المعنى يخبر عنه بالظرف المكاني والزمان وأما اسم الذات فيخبر عنه الضفط المكاني للجمال تفصيله يأتي في كتب إن شاء الله في الفطر الاول طيب ذكر بعد غماله قال الله تعال رباحة مختلفة مختلفة قال لا كان غفوادها وإلا غفوادها طيب. طيب باب نواسح المفدع والخبر نواسح جمع ناشح ونسخ في اللغه بمعنى النقل وبمعنى الأثر أو بمعنى النقل بمعنى الإجانة فيقال نسخت الشمس أثر أو نسخت ربيح الاثر أثر المسير أين أجالتك ونسخت الكتاب الكتاب اي نقل وللنص معنى شرعي وفي واثير الوصول اليه و موضوعه من الاصول وما عند النحاة فالمراد بالناسخ لا لا يأخذ, ياخذ المعنى اللغوي وهو الإزالة، أي أنه يزيل حركة ما دخل عليه، فيغيرها بأخرى، ومن ثم تير نواصي المبتدا والخبر، فهي عوامل نواصي هي عوامل تدخل على المبتدا والخبر. فتغير فيهما حركة حركة آخره... آخرهما الإعرابية تغير الحركه الإعرابية أو تغير الإعراب هذه اللواسس الداخلة على المجدد والخبر سمي ثلاثة كان وأخواتها هي بها وهي ترقى المبتدا اسم لها وتنصب الخبر خبرا لها وهذه كلها افعال واسم الثاني إنا واخواتها وهي تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المجتد اسما لها وترفع الصبر خبرا لها القسم الثالث وهذه كلها حروف القسم الثالث ظن وافواجها وكلها أفعال وهي تدخل الى المجتد والخبر فتصب المتدعى على أنه مفعول مفعول لها أول على أنه مفعول أول أول لها وتنصب الخبر على أنه مفعول خالٍ لها تنصب المتدعى على أنه مفعول أول لها وتصب الخضر على انه مفعول ثان لها شيء عند الرحمه مريم كان موجود عند الباب مريم كان يدور عند الباب هذه الحمى واضح؟ طيب رد بانك سنوه نقرح كان وأخواتها قال مرد بانك سنوه نقرح كان وأخواتها قال فأما, فأما كان وأخواتها فإنها تصع بسم فإنها تصع بسم وتصب بس الخطر وهي كان وأمس وأخطح وأضحى وضل وبات وصار وليس وما ومن بك ومن ذكر وما فتح وما, وما, وما برح وما دام وما فطف منها نحن نحن كان ويكون ويكون وأصبح ويثلث وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمره مشاخصة وما أشبه ذلك طيب قال كان وأخواجه فأما كان فترفع الممتد اسما لها وتنصب الخبر خبر الله إذا دخلت كان وأخواجها لكي شردها وبيانها على الممتد والخبر فإنها ترفع الممتد أي تحجز فيه رأي ذاني ليس رأي الأول بل هو رفع ثاني على مشويه على انه اسم على, أنه على أنه اسم الله وقد على بيان اسم والخبر وكتب وما هما فتقول زيد عادما تدخل عليه كان فيصير كان زيد عادما وتقول عمرو قادم فتدخل عليه ليس وتقول ليس عمرو قادما وظل الطالب مجتهدا الطالب مجتهد وظل الطالب مجتهدا و المريض آه... أنا... أنا... أنا... أنا... متألمه وتقول ذاك المريض متألمه و الجو صحو وتقول اضحى الجو صحو وأمسى وأمسى الليلة بارجة أي الليلة بارجة وأمسى الليلة بارجة وهكذا فقال كان اظهر المجدد في الله وتصب الخبر خضر الله وهذه كان وأخواته قال وَهِيَ كَانَ كان تدل, تدل على الاتصال بالوصف فيما شبه، على الاتصال بالوصف فيما شبه، وتدل على وقوع الحدث مرة واحدة، وتدل على تكرار الحدث واستمراره. وهل تدل على مرة واحدة فقط أو تدل على التكرار خلاف بين الأسوريين فبعضهم يقول كان تدل, تدل, تدل على التكرار وبعضهم يقول تدل على المرة الواحدة والأصل فيها الدلاله على المرة واحدة ويستفاد بالقرينة فيه كونها تجل على الكفرار والدوام والاستمرار لهذا ينظر شلاف بعض المساعدة التقنية إنه يأتي صلى الله عليه وسلم إذا يفعل هذا المقصود لي استمرار أو مرة أو أحيانا شلاف ولا شك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء ليس المراد أنه إذا جاء في رصفه كان كذا اي أن ذلك انقطع وكان الله على ذلك قديرا أي سابقا فالصفات الله تبارك وتعالى تليق بجناله وعظمته والأصل أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فصفات الله تبارك وتعالى على قسمين صفاته ذات وصفات أفعال صفات الذات وصفات الأفعال كلها هو تبارك وتعالى متصف بها ولم يزل متصفا بها منذ الأزل وصفات الذات هي التي يقول فيها العلماء أزلية بالنوع أزلية وأما صفات الأفعال فهي أزلية النوع حادثة أحدث فصفة العلم صفة ذات ولم يزل تبارك وتعالى عالما لا تغيب عنه غائمة من الأرض ولا في السماء وصفة مثلا الكلام هي صفة ذات وصفة فعل. فلم يزل تبارك وتعالى متكلما منذ الأجل بما شاء وكيف شاء ومتى شاء لكنها متجدده الآحاد متجددة الآحاد فمن ذلك ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد لي فهذا هذا فهذا القول قبل ان يقوله تبارك وتعالى لم يقوله واضح فالله سبحانه وتعالى فيما يمشى صفاته فهو ليس في كنت به شيء ويسميه المصير وتفصيل هذا في ابواب الاتقاد وفي مسائل رسمه الصفات وليس هذا محل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 وجاء في النصوص الشرعيه اطلاق رفض النساء على ما بعد العصر وعلى ما بعد المغل. قال لمجتهد الشمس واصبح واصبح دخل في الصباح والصباح يطلق ما على ما بعد طلوع الفجر إلى وقت الفُوها وهو ما بعد طلوع الشمس قيد رمح تقريبا واصبح الولد مهافا منه قلبي سعال ايضا واصبح في المدينه خائفا يتوقف وَأَضْحَأَ أي دخل وقت الظهر ووقت الظهر من طلوع الشمس قيد ربك إلى ما قبل الزواج أي قبل أن تتوسط الشمس السماء الجو معتدلا نعم وارحى وظنى وظنى وظنى على الشيء قال تعالى ظل وجهه مسودا وهو شديد ظل وجهه وهو شديد قال وبعده ويطلق ذلك على الليل ويطلق ذلك على الليل والبيات يطلقوا إليها وقد يطلق ويراد به يعني النوم في غير البيت audioca Onları طالب مهتما أو مهتما أو بات الولد مهتما أو بات زيد مسرورا أو فرحا أو قلحا أو غيره نعم بات وصار يطلق ويقال فيه التحول والتغير والانتقال وقال صار زيد عاديم ويسير توب اطينا تفتن ايه ير توب ايه ير توب ايه R provinca Sultan ablam known himli её Rabü, oradakini kendiliё�� ediyorlar. Söyleключiler yargıla writer. Elbette ليش ما؟ Haydi me incident. Orajibat 159'in على سبيل الدوام والاستمرار أو لا على سبيل الدوام والاستمرار. تقول. ليس أمر القادمة بل زيد وقال تعالى على رواية وش ليس البرد أن تولوا ودوهاك طيب على المشرق والنار ليس البرد ليس البرد البر اسم ليس بطوء أن تولوا ودوهاكم جملة فينا الفئرية خبر ليس وعلى قراءة حفص صعيلي ليس الدراء أن تولوا ودوهاكم فالدراء خبر ليس مقدم هن تولوا وجوهكم دون فعالية مؤولة في مصدر وهي اسمه ليس مؤخر ليس الزرق توليتكم وجوهكم كذا ومشي الزرق صادر؟ ما هو الزمن؟ الزرق فإنت مثل الزرق قرأ أحد صغيره مثل الزرق هل إن يكون البر هنا إش إش ليس وخبروها؟ يكون ليس اي خبر اي خبر اي خبر اي خبر اي خبر خبر اي ليس اي خبر خبر اي خبر خبر اي اي خبر اي خبر اي خبر اي خبر وأجول من جوابه في طويل مصدر اسم ليس مؤخرا فإنك بنا واضح ليس بديل ليس إنه ما, ما, ما زال ما زال ما زال تدل أن ما زال بمعنى ذهب و بدعده فهي نفيه وما تفيد نفيه ونفي نفيه اثبت اذا نفيت النفيه فقد اثبتت تقول زال الرعب زال الرعب أو زال الخوف بمعنى ذهب إذا قلت ما زال الخوف يعني وجود لأنك نفيت النفل النفل نفيت العدم نفيت العدم إنه شيء موجود طاضح فتقول مثلا ما زال العلم مطلوبا وما زال الطريق طويلا وهذا الثلاث التي تجد بعدها هذا من وما برحة وما خدئة كلها فيها نفذ النبي فتدل على ماذا؟ على الإثبات وعلى ملازمة أليس للخضر الذي يخبر به عنه فتقول من فتك زيد مجتهدا وما بلح أمر مهتما بالقضية وتقول ما فتأبطاله حافظا من دروسه هذه هي النواسخ التي هي كان وأخواتها الرافعة لمنتج اسم الله والناصدة الخبر خبرا لها فهمتك؟ نعم نعم بارحة كلها تجد على بارحة بمعنى النفل والفتح وفتئة وزاد كلها تدل على معنى في هو النفل واضح؟ إذا دفع علينا النفل صار نفل النفل مثل لذلك لم نبره عليه آسف حتى يرجع له نبره تدر بمعنى النفل وجاء بالنفل لن للدلال على الثبوت يعني سيبقون عاتفين على ذلك العجل الذي خلقه لهم وإحكته أحسانه ربما فهذه هذه كلها أفعال وتنقسم باعتبارات نقول هذه الأفعال كلها تعمل هذا العمل وهو رفع وهو رفع من لها ونصب الخلل خلل لها سواء كانت على هذا النحاس الذي كمله أو تصرفه أي بلغ المضارع أو الامل أو المضمون تقول كان زيد عالما وتقول سيكون زيد ثانيا وتقول مخاطبا بزيد كن عالما تنفع لامك كن في الامر واشبهه ومن المستجد دون تقديره انفع وعالما الخبر واضح رب المصدر مخاطبا تقول مخاطبا ليس ليس كونك عالم معناه التوقف عن طلب العلم. ليس كونك كون ليس كونك ليس عالم ليس في الماضي ناقص وكون اسم ليس منصوء مصوء عن طرفين ظناء وهو مضاف والكاف طالما نتصل ليس كون كاف في محل جربي بالإضاءة لفظا وهو في محل يرفع محلا لأنه اسم كون يعني مقصود ليس أن, ي... ان تكون يا زيد ليس ان يكون زيد عالما معناه ان يتوقف عن طلب زيد يعمل فالمفضل يعمل ايضا ولا تقصيره لك ان شاء الله المفضل تنزل عني ولهذا قال وكلها تعمل متصففه اشخاص يكون استراخيه <تصفيق> ان هو مش شاء الله غني يكون ويكون وأصبح ويصبح هو اصبح له كان عجيبا قالوا ليسوا موجودا وما اشكالا فهذا ها هناك ك وكون مضافين والكاف ظله يلتصق بنهايه فتح في محل جلب الإضافة لا افضل وهو محلا مجهور بالإضافة رفضا وهو محل مرفوع على أنه اسم كان اسم كون اسم كون واضح تكون طيب تلقسم هذه الأفعل أيضا باعتبار آخر وهو أن منها ما يعمل بشر ومنها ما يعمل بدون شرط وهي بهذا الاعتبار على شبابة أقشى الأول ما يعمل بشرط أن تدخل عليه ما النصدرية وهو فيه من واحد دامة واضح؟ آية في الآية أو تقول عن المثال سأجتهد في طلب العلمي ما دمت قادرا ها <تصفيق> <تصفيق> ما, ما, ما, آه آه آه تامة ما دمت هذه في طلب العلم ما قادرا ما جئت قادرا على الظرفيه والماء وما نصبنيا اي تؤول ما ما دخلت عليه بمصدر والتقدير ساجتهد مده دوامي قادرا على الشيء و انا تقوم ليلى رجاله ماذا تفعل؟ جامع الذي ما هو ما هو عملها لقد الله مطلقا او لا بد لها من ماء هذه ماء التي تدخل عليها نسميها ماء مظلم وهي تدل على الظرفيه اي على الزمان لما تقول ساجده ما زلت قادرا اي اجتهاد خاص مده دوامي قادرا على الاجتهاد هذه ماء التي تدخل على جامع ماذا تفعل أو ما هو حكمها حكم أنها مصدر المعنى أنك تستطيع أن تعوض ما والشيء بعدها بمصدر دام يجوم دواما وهي من حيث أنها على الضغط اي الزمان فأستمد مدة دوامي قادرة واضح هل أنت غير أرهوم أو قسم النوع الثاني ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو استفهام أو شبه أو نحو ذلك سواء كان نفي او شبه النفي بل والنهي سواء كان حقيقيا او مقدرا طبعاً. مثل ما مجتهدا في التحصيص وكذلك يقتل ما ومن فك هذه تشتغط بهذه هذه الثلاثة زالة وانفكه وفتي الأربعة زالة وانفكه وفتي أولاً نعم أشياء أن يتقدمها النفذ أو شمها النفذي والاتفهام والنهي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 لا النافيه مقدره آل. تفتا فارد يا فارد تفتا فاين مبارح يبدا بالتاء وموفور غير الله وشكاين فهل السين وسوف نعم كيف سيشبه بلاله بلاله see في المضارع من nécess jal في المضارع مرفوع him? What does he name his unaware? Zimha. Parang happens in broadcasting. Zimha. Parang point. The ناقص He or Our synagogue on أطلب اسمه طيب الاسم هنا أين هو تفكأ وتذكر اليسر نمر معناه الفائد أنه يكون إما ظاهر وإما مضمر صح والمضمر إما متصل وإما منفصل صح ومتصل أو منفصل واما ظاهر او مستتر والمستتر اما واجب الستار او جائز واما و... والوجوبه يكون واجب الستار اذا كان بدءا بالتاء للمخاطر المفرد تفتؤ انت صح اذا لو كانت في المضارع اخر نقول ذا يمتثل وجوبه في انت لكن اذا المضارع ناقص يطلب ماله يطلب اسم وليس فاعلا فنقول له اسم اسم اسم متشفع ومين وجوب التقدير هو أنت صح تفتؤ تذكر ا اسم ضل ضل تذكر فالمضار لتقاصره في المضارع ها؟ يبدأ بالتعجيب جيد على ما اخرى ربع طيب جيد على ما أخرى تفتعوا تذكوروا كيف عرفنا أنه مضارف ما هي علامات مضارف راجع نوع يعرف لماذا بدخول صدح أنا ليش دخلت التاء وقلت طيب لكن كيف نعرف المضارع أيضا؟ عنده علامات أخرى ما عندهش؟ يقول يوما ما ليش يظلم؟ آه يظلم كل شيء تأتي نأتي يظلم ل ل نعم ستذكره سوف تذكره واضح يقبل لم هي اقوى على مثل لم تذكر ها كان مضارع اكل ما المشات كان مضارع اظن مضارع هي تذكر اين الفاعل من الذي نخبز الفاعل تقديره أنت تفتأ, تفتأ تذكر أنت يوسف مثلا به منصور تصبح طيب وراء الخبر والجملة تفتأ والجملة الفعليه في محل نصب خبر تذكر لماذا؟ لأن كل المبتدا مع الخبر الخبر إما مفرد وإما جملة وجملة الخبر الخبر جملة إما اسمية وإنما فعلية <تصفيق> فهنا جاءت الخبر جملة مالا فعلية واضح نظوم من عند يشفر هذا نظوم أخ نوردين أخي يسينة نظوم ولاق بلاد محمد, محمد. واضح عبد الله ثالث ثالث نعم طيب هكذا يقف يتفتع وبرح ويبرع الله إلى طيب هذه الأفعال أيضا القسم الثالث ما يعمل بدون شرط. وما بقي. كان وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وصار وليس كما به ثمانية هذه ثمانية تعمل دون شرط في كل الأحوال تعمل وره طيب. فيه هذه الأفعال عندها تحشيعة وهو منها ما هو يتصرف ومنها ما لا يتصرف فبهذا الاعتبار هي على أقشى الكثير من الأول ما لا يتصرف ابدا أي جامد فلا يأتي منه مضارع ولا غير وهو فعل واحد ليس فهذا من اتفاعه. لا يأتي منه لا ماضي لا لا يجلو لا مبارع ولا أمر لا والشيء الأخير مختلف فيه قيل يتصرف وقيل لا يتصرف وهو دام. دام يعني رجع الشيء في الدين أنه لا يتصرف. منه دار الماضي لا ياتي منه مضارع ولا ياتي منه ماله امر ولا ياتي منه ماله نص ورجح ولكن القول الاخر انه ياتي منه ياتي منه المضارع والامر يدوم ويقال دم ويقال الدوام وورج حدم التصدف لكن كونه متصدف كونه متصدفا ها قلب وهو الذي يدل عليه الاستئماد هو الذي يدل عليه ماذا الاستئماد زيد القسم الثاني ما كان تصرفه غير تام من الناقسم تصدفه ناقص منه فاتئه نعم يأتي منه الماضي والمضارع وليس منه الأمر ولا والمضارع وذلها فتأوى ذلك ونفكر وزاد. لما نقول غير غير كان لا يعني أنه لا يستطيع أن لدينا يستطيع ولكن المتابعه لكن فصار لا من المتابعه فعل لدينا ملابس من المتابعه لكن لدينا ملابس من عليه من الامر والمضارع ما كان الله ليادا المؤمنين وناذروا لكن الماضي ما يوجد المصدر الماضي يعني هو موجود لكن ترك الاستعمال ف غير وعوض بغيره واضح وان اصله واذا قل معي سوا وينشي والاخوات واذا ومثل وذا در يداه وذا مع الثرث فالعرب استقبل مكانها ثرثر واهبل وذا ومثله كذلك وإلا على الوزن ياتي به واضح طيب محتاجه القسم التالي كان التصرف وهو الباقي هي دي من المضارع والان اما في الماضي واضح مم. طيب هنا ده اخترا في باب المنتدى والخبر واسماء وكان وواجها لكن موضوعه هو او احسن من هذا ينتجي بهذا الله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه